في شيء أعظم من طول القراءة في الصلاة، وهذا يكون غالبا حين يصلي الإنسان لنفسه في بيته في الليل، أما من هو قانة أنا الليل، أما من هو قانة أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل لي السوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو قوف الإنسان واضح يمناه على يسراه يتلو كلام الله. يطيل الق يطيل القيام يطيل القيامة ويقرأ القرآن يتلوه يسمع نفسه حتى يدرك الخشوع يجلو قلبه تدريف عينه إقشع جلده يذكر آيات الوعيد فيسأل الله أن يحفظه ويذكر آيات الوعد فيسأل الله أن يمنحه ويذكر مواطن الاستغفار فيستغفر ربه كل هذا مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وقدرته فعندما يقف المؤمن بين يدي خالقه ورازقه ومولاه يقرأ القرآن ويتلوه يرجو بذلك رحمة الله هذا والله أشرف المواطن وأجل المقامات وأعلى المنازل فإذا انكسر ما في القلب من كبر وذهب ما في القلب من أشر وقرب أن يسجد بعد ركوعه فسجد كان أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا فهناك يلهج بالدعاء بعد أن يكون قد عظم رب الأرض والسماء لحظات يترك الإنسان فيها فراشه وولده وقرينه وزوجه ويبقى منقطعا إلى ربه إن ناشئة الليل هي أشد وطءا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا